ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني كري يا إنا نبشرك بظلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا قال رب أن يكون له لام وكانت مرأة عاقرا, وكانت امرأتي عاقرا. قد بلغتم من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتكم قبل ولم تكن شيئا قال لا ينسواه، فخرج على قومه المحراب، فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ أُولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعْثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إذ تبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكب غيا قال كذلك قر قال قال رب قوم عليهن ولنجعله آيتا للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمر مقضي فحملته فتبذت فيه ما كان قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني يا ليتني مت قبل هذا وفور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 فقولي, فقولي إني نذرت لرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه, سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه, سبحانه ضَؤًا أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بينهم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 وهم في وفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه ابنتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابنتي قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا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 وعسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا أَوْلَىٰ بِنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم نِّسَانًا صِدِّيقًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ونادي قر وبنىه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا خَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وَكَانَ يَأْمُرُ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 عبادنا من كانت قياد وما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان رب رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشون والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم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 وإذا تتل عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاموا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتها وقال لأتين لَهُ وولدا وولدا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 ناخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي رحمان عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم مركزا